وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ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 وما من إله إلا إله واحد وإن لم يلته عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول. قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة. كان يأكلان الطعام. وظر كيف نبين لهم الأهل ثُمَّ مَنْظَرَ أَنَّ يُفْكُونَ كُلَّ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ